لَعَلَّنَا نَتَّجِي السَّحَارَاءَ تائِقِينَ كَانُوا مُرْذَلِينَ فَلَمْ ما جاء السحرة قالوا لفرعون أئن لنا لأجرا إن كنا نحن الغالبين قَالَنَا عَمَّ وَإِنْ نَكُ ابَذَلْنَا مِنَ الْقُرْبَانِ قَالَ لَنْ نُؤْمِنَ مُوسَى فألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبين فَأَلْقَى مُوسَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ تَلْقَفُ مَا يَأْفِكُونَ فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ قالوا آمنا برب العالمين و بموسى و هارون وَلَا آمَنْتُمْ لَهُ قَبْلَ أَن آذَنَ لَكُمْ إِنَّهُ لَكَبِيرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ عَلِمَ مَا كُنتُمْ تَسْتَحْفِلُونَ لَنُفَتِّنَنَّ لَمُ لا أُقَطِّعُ عَن أَيْدِيَكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ مِنْ خِلالٍ فِي قَوْلِ أَلَا أُصَلِّي لَنَا قُمَ ارْكَعِينَ أطمع أن يغفر لنا وَأَوْحَيْنَا إِلَى مُوسَى أَنْ أَسْرِ بِعِبَادِي إِنَّكُمْ مُتَّبَعُونَ فَأَنْسَلَن فِي الرَّعُونَ فِي الْمَدَائِنِ حَاشِرِينَ إِنَّ هَؤُلَاءِ الَّائِلَ اشِرْ ذِمَنْتُمْ قَلِيلُوا وَإِنَّهُمْ لَنَا لَعَادُونَ وَإِنَّ لَجَمِيعِ هُذِيرُونَ فَأَنْخُ لندن عم من جنات وعيون وكنوز ومقام كريم كذا لِكَ وَأَمْرَنَا بَنِي إِسْرَائِيلَ